السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للأتعالى الحمد للسلم ونستخدم والمؤمن للأتعالى المشهورين ونسجد هذه أعمال نوم يدي الله تعالى فلا عمد إلا مرد فلا هذي أشهد الله وحده لا شيء يلا وإشهد أن محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وسلم الله ملاعب لنا إلا ما أعلم فلا إلا أنت علينا أما بعد أن أخذ الإعداد، قبل أن أخذ لكم مريض، فنسى الله العظيم أن يشفيه والشفاء، ومثال غير موسيقى، ومشفه، وجميع مرض الجسدين يورون في العالم، فنسى نكون بعادة مضاق الغير، كنا يا أخوة بالآن هذه المحرات مع القصص بقرهان، وصل بنا الحديث أخوة الله إلى قصة أصحاب السبت قصة أصحاب السبت كنا ذكر الرب العز وليلا في سورة البقرة مجملة وفي سورة النساء وفي سورة النهي وذكرة الفصلة في سورة الأعراض وبدأها رب العز وليلا بقوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحث إذ السبت في التأتيه بالكتال يوم سبته الشرعة ويوم ما لا يثبتون لا تكذب كذلك لبوهم بما كرمش. هذه القصة في مجملها لتبيين كيف تحايل بني اسرائيل على شرع الله عز وجل وكنا اخوي بالله قبل ان نبدا الدرس اليوم نستذكر ما تمهى عن بسرعه الايام الماضيه وقلنا بان الفؤل تبرقت على قال واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر الخطاب لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل من؟ يسأل اليهودي كريم مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي لماذا بدأ الأمر بسؤال؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم واسالهم حتى جمعنا <تصفيق> هنا النبي بني لبيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق امر الكريم لما رسول بيخبرهم عن من؟ عن حدث مع اجداديه يعني مثلا أقول أبوها أنت فاكر جدك فلندا كانت وظفته كذا أو تنبيع فعلي كذا وكذا إن كان النبي أخرى كان النبي كارباً في هذا الأمر إذا بهذا يخلنا تعريج لدعواته بالكامل بالخبر لكن رفو صلى الله عليه وسلم يخبره مع هم علموا هذا الأمر ولم ينكروا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا, هذا الأمر الأمر الثاني فقولنا هذا تقريع لبني إسرائيل ان يصيبكم ان لم تطيعوا هذا النبي ما اصاب من اسلافكم الذين مسخهم الله الى قردا ويه وخنازير فايضا صاروا مع القريه التي كانت حضره البحر حضرة البحر يعني هذا الكلام يذكر طبعا في الدرس الماضي لانها قريه الساحليه على شط البحر حضره البحر القريه اسمها ايه ذكر بعض واه للتفصيل ان قريه مولده الايه في بلاد الايه في بلاد الشام طيب، هذه القرية فقلنا أن المرة تبقى تتعجب تلو أو اختبرهم بأمر شرعي ما هو هذا الأمر الشرعي؟ أن يرصادوا الحتال، الحتال الذي هو السبت في كل أيام الأسبوع معادي يوم واحد وهو يوم السبت وقلنا كيف نتعابل مع الأمر الشرعي، نتعابل معه الزبت قلنا بعدته من الأمر من الأمر الشرع يقول الربين يقول افعل او لا تفعل. افعل او لا تفعل. لماذا? لمصلحة جاءت. انبي افعل او لا تفعل ليه لمصلحة. الثاني. انت عبد لله عز وجل. رضيت ام لم ترد. فبخلك محترم. ما? وكون عبدا لله عز وجل باختيارك. بدل ما نبقى عبد لانك عبد لله رغم عن قال الله عز وجل في السنوات والأرض إلا آخر رحماني والعبد. الأمر الثاني أن العبد يا إخوة لابد أن يطيع سيده لما تعرفت أن أنت عبد يقول العبد لابد إيه أن يطيع سيده أمر الرابع قلنا أن العبد إذا بدأ يناقش ويجادل أن تخرعت عن نفسك ثوفي العمورية والمستصوبها كما فعل يديس ربنا بيقوله إيه يسود لآله يسود لآله ما هو تعمل ايه يبقى ده امر افعل ولا دفع المصلحه دي يبقى تسوت وانت عابد لله عز لا بقدر لكن طبعا هذا ده قال ان خرج منهم خلقتني من نار وخرجته من طين وبدا يناقش وجاله هو ايه فخلع رقبه العبوديه انت الغلطه بدات تناقش يبقى ايه اه قالت كده وزير كنا عيسى عليه السلام قال للنصرين قال لا تقول لما ام تسأل ليه ما أمر وقال أنت كده عايز تناميش على المجادة وتعترض لكن بما أمر عشان تعمل ليه؟ بأجل أن تنافس خلاص يا إخوة؟ وقلنا طبعاً إن حال الناس الأسف الشريف بالنسبة للعوامل الشرعية بيتعامل معها بطريقة يعني إيه؟ إن يمشي على الساطر بيكون ساطر يصلي ويتعامل بالرق تاني يكون خارج المسجد ويأخذ جنب للحرارة فهذا هو طريق الإنسان المسلم الصابق طيب هذا الطلبة بنا اختبرها بهذا لماذا؟ بهذا الأمر عن في يوم السبت هل يستجابوا لأم الله لم يستجيب بل بدأوا يعتادوا إصطادوا إمتى؟ يوم السبت فزاد بنظام العقوبة بأن السبت كان لا يأتيه كلنا في اليوم لماذا؟ يعني هم في يوم السبت أولا اسألوا عن الخارج التي كانت حاضرة البحر إذ يعذون في السمك، يعني بيعتالد في اليوم اللي ربنا حرم عليه، بيصلاحك. فعقبهم الله عز وجل أن السمك لا يأتيم إلا إمتى؟ يوم السمك، يوم السمك يمكن يمسك السمك إلا إيه؟ من فوق الماء. استهدين ثلاثة أو ثلاثة فوقاً، فهم لا يسكدون، لا تأتيم. كذلك نبوهم بمكان نفسهم. فإذ قال لي يا أخوة القسمة لتنقيس، قسمت لتلاتة يقسم. قسم الذي نصطر فيه في السبت او من تحايير تحايير عمريك. وانو وضع الشباك في يوم الجمعة وساقوا اليها السمك يوم السبت واخذ الشباك امتة او انهم صنعوا الحضار احواضيا. فالسمك يأتي اليوم يسوقونا وان هذه الاحواض فيسقط فيها وهي يوم الاحل ياخذ اليه ياخذ السبت. كل كيفنا انا ما اصطرنا امتة انا الشباك امتة امتة او جمعة واخدناها يملأ. فالعمل فيه ظاهرين وحلالين. مصر نمصر لكن هو تحييروا مين? تحييروا على شرع الله عز وجل. رأس إخوة. القسم الثالث من القالية. وبقى اهل السلبية دول شافون بيفعلوا هذا الامر لأنك وعلي هو. قسم ثالث اهل الامان. الامان هم من يصاروه. وبدأوا ذكرون بالله تبارك وتعالى انتهوا عن هذا الفعل. المرعز قد أسمعت لو نريد هذه الملاكدة حياتها ممكن ما استجابوا بل أهل السلبية كم لما تعيدون قوما لله وملكم أو معدينهم عيانا ليه بدون صحبون فقولنا هذا الأرض في قعيدة للأرض معرفن على الملكة رسول من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع تبين فلسال فإن لم فإن لم يستطع? فيش بعد القلب ده. فيش بعد القلب حاجة ما دلتك. قلتش ما بيش بعد القلب بيش وين ده لا بيستطع? قلبك ده بيال الله عز ما فيه حاجة من القلبة تبقى. أنا من قولها بتحبيه بالعافية؟ ولا تربق إنسان بالله. لا ما فيه حاجة من القلبة. إلا هو عز وجل. فإنه قولها كما طاشق قلت كله أنت تاهب. لأن الرسول بعدها قال وليس بعد ذلك من الإيمان نتقال حبتي. قرار ثاني يبقى انت بتغير ميل طب من الله بنا الرسول قال مرائه منكره في الويوه كده لو قال وسكت واجب عليك ما سجمت بالشال ضايع ليه ها ماده ترتب على هذا يقدر ازاي وصول ايه في بعض الحالات لن تستطيع ان تغير بيتك تعمل ايه غير يساري فمش قادر غير يساري يبقى خلاص عليك خلق وهذا الامر اخوة سلسكر الضابط له ايدي. لان انت شفت معه وقال ليش انت ايه? قلت لغير بيدي اه? واحنا بتوع الزغير دي. اضرب اقلي من مساعدة. حصل ايه? انت ايه اخوة اللي اقتل. الناس طبعا هذا الامر دي كانت عن المنفى. خلاص قتلوا. طبعا اصبع الامر ايه? فساد لذلك المنكر أخونا أنت تغير معرفة لنا على المنكر إذا كان أمرك معرفة لنا على المنكر لسيتركت فيه منكر أشد من المنكر للإمتحاد زيني إذا كانت تغير معرفة لنا على المنكر لا يوجد هذا كلام راسبك؟ طيب بعدما رفض هؤلاء القوم ماذا حدث يخبر؟ رمضان يستجيبونها لأننا مصادم السكت على الأمر ذلك ولم نترك سيط فإن ذا تأتي يا خوالي هنا قضيتي المفاصلة قالوا مطلطة لمن أنتم صنمين قالوا صنمين السبب فإن فحشي نحن وأنتم نسكن دين في المدى واحد ما لا طيب بلدنا ما نسيبها فين؟ نعم نسيب قالوا طبق الله نبني بن ايه؟ صور بيننا ورين صور دو مختفق قالوا طبعنا عزين نعني الأبواب قالوا لا نقولي الأبواب ودخل عليكم ولا ادخل عليكم. نحتاج احنا هنحتاج لكم. احنا هنحتاج لكم جنة احنا الديمين. احنا خلاص اجعلوا المغاريق من جهتكم. يباعد في الباب ده مغاريسه المغاريق والرص المغاريق وكن بيه يقول من جهتكم. انتم ليس من جهتكم وعصت واحد وذكرت بالله. وعاتي قوله ها دي هل يبقوا زلات? وانت تقول ان انفر بالقلب. أن تجلس في المكان الذي تقع فيه المعصية؟ طيب. جوابودي تبتعي. أنا سيأخذ؟ وذلك لو أننا عندما تزملك الشوق وانت بتنسعت أنه تقضى التدخيل وأنك وضاء هاي؟ انت فتوه هاي؟ فأنا فالله المبتال هو يصمم عليه على هذا. كله دخل أصدر وقت ما يجي يدخل لا تجلس لا تجلس هاي؟ لا تجلس هاي؟ لا تجلس هاي؟ لكن يا فأنا مشكلة في الناس إنه هاي؟ الوضع له ن السلم عليه. وده بي صحيح. فهو احس نفسه جواه ايه? ما في اكلة وانت شوفه فلان ده. ببعودش معك. ليه? عشان اعجيب كربات ولا اجيب اغاني. قوله اما ما فيعش اقول معك بصلا. ايه يا طب انت غارت القلبة. ايه الضابط اللي القلب غيره? طب حصلت غير في القلب. لازالك قالوا ايه لم تزل المنكر فازون انت? عنه. لكن انا طريته في امره ادم باب الغين باب الضرورات. فهم فكانوا يخبروا في كل يوم من الأيام يخرجوا ليهم وقت الضحة خلاص وقت دائم وقت الضحة ماذا يفعلوا في وقت الضحة يأخذوا بعض المصالح بعض الموضة ساعة عشرة طيب إسعة تمام إلتس وصوحي إليم يأخذوا بعض الموضوع. ففي يوم من الأيام انتظروهم إلى أن يخرجوا انتظروهم إليم؟ أن يخرجوا فجوعة الضحة يأخذوا جاء،, جاء وقت مضغط الزوال لم يخرج العرص لم يخرج الشمس أو شقة عالي البغيب لم يخرج فهم تسلق رجل منه أنه ما تحدث لهم فلما وصل آخر قصود نظر فقال يا قوم والله لا أرى إلا قرد وخنازين لا أرى إلا قرد وخنازين قال العلماء مسخ الله الشروخة إلى خنازين والشباب الى قناة هذه العقوبة هو كذلك العقوبة القادرية يا متى تنزل؟ مرحب إذا نزلت أخبر شوق هذا بعدها إيه؟ إذا عمر إيه؟ عمر ربع في إيه؟ في, في, في, في المعصمة طيب أخونا معلم مدد عليه نزيل عقوبة قام بكسر البأكسر البأكسر إيه عليه فكام الرجل الذي يوسع إلى قد أو خنزيل يذهب إلى قريبه نرحل مين لقريبه فيقول له أن الأب أنهت عنهان فتح الضبط وتعصى النورة بارد قال أنا تفسد في أغز رأسه ويبكي ثم نصر ونزر الزمبيل ثم نصر طيب إحنا خلنا في الآية في الصورة النورة حتى به ان جاد الذين لهنا الهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب المجلس فتنططفتن تنطقت تركه اهل السلبيه ما نصيبهم قال ابو العباس هذا معنى هذا يبقى تشه بتعمل معصيه كنت ساه تقر عليها تبع العقوبه اخد مين خالد دول ومن سكت ايضا هيك هذا موسيقى ايه موسيقى معك راس اخوة طيب السؤال برضو شو بس ترى ايه حال السلف الصالح اما انت تشوف المنكر حتى توجه بالغياج له سبيان الثوي يقول كنت لا المنكر فلا استطيع تغييره قال فيوهر كبدي فاتبول داماني هو ليه? ده. انا لو كل واحد مننا مسلم شعر بهذا العمل. انا شفت منكم. انا اليوم. انصح فمن داني بقال ان هنا مشهورة اضرها بالناس. اخي حتى لكي ساك صديق لاتباسك. لمن يستمع لك اكثر مما يستمع لك. قريبك مسك. يستجيب لك اكثر مما يستجيب لمن? لا. فلماذا اخو خصر المطاوبة هذه العقوبة? لماذا ربنا مساخه مبقرة ولا شيئاً. الشيء اللي عملوه اشبه بالحلال. الشيء اللي عملوه اشبه مين؟ بالحلال. فمسخ روم الله إلى حيوان اشبه بمين؟ اشبه ما يكون في الانسان والكرق. شو ما يكون بالانسان هو وهو القرق. سؤال هل ستقع هذه في الكوبة هل ستقع الكوبة في المسيح? في امة المسوط الناس والسئلة? ولا الامة لسيتان ولا تقع فيها تسمع تلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال لأبو سر الله سلم حتى يكون في أمتي خصف ومسخ وقدر الخصف الذي هو ليه؟ يخصف واحد أعداء أولاً وهذا كان فيه اسمها حين شمس كان محافظة اسمها محافظة القاهرة بتخسف الله بيه? بديه دي خسف. طيب القذف ايه هو? البركية. خلاص ما القذف هو ايه? البركية. يعني النار ايه? بتيت الارض توقي. اله هو في داخلها. والمسخ. ان يمسخ المورة طوال بتاع البعض تما مسخ اللي هو من ايه? السابق. هو من السابق. انسان مستحترد. يعني رسوله ايه? لا تكون مساحة ايه? ايه? حتى يكون في أمتي خصم ومسخن وقلد. والصحابة يسألوا ومتى ذلك يا رسول الله؟ انتع في هذا الآن. شوف كذا احنا بعيدين عن الكلام دا والكلام دا موجود. ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا ظهرت بعازف وكثرت القيام. ما شو لماذا تفعلون؟ بعيد عن الكلام. تزورة المعازم، المعازم اللي هي؟ المعازم قالات الله موسيقى اليوم انت تسمع فيه كثير من المسلمون لك احنا موسيقى دي ايش حاجة؟ بصبتنا افتلت فيه احنا عايزين رب الشاب بتاعنا عامل عامل وهاب وعنا عامل مش عتميحة انا غضبين، انا عميدوا حاجة كلا بالله شو بالمعازم هو الحصول ما خذ وما سف وقذ ظهرت ليت المعازم المعازل دي وقالا بي حد من فيها اللي هي هي الآلات الموسيقية أولا قاس عدرهاب يغادل اللي طبان دا بليني شارات زال كيف أغادل وبقى واحد يقول لك أصلي بالغناء ده يعني الموسيقى دي أهم حاجة الموسيقى الخفيفة مفاش حاجة والخاف يدعميها زال ربودة يا خدعم الشيخ قول اسمع ده المنطقة ده خفيف والتي ايه اهلا؟ رور الشيخ عشان ايه حسابي قول لها من المنطقة ده فحيف هكذا? مقصوب وليه? وليه المعازل. مين بالقيام? قيادة المطرمين. مطرم كل مواطن. تسمعين المطرمين اكثر من اكثر من الشعب. خلاص? والقيام مصوبة في الخرمول. نسمي هذيرة سبب. وقعدين مثل واحد يقول ايه? ده ده ده يعني لو انت شربت بيه الكثير بس بمسك لكن القليل حلا. واحد يعني, يعني مثلا لو مش بينهم مثلا ادوب بس يعني ادوب الخمسه هم بيدي يعني, يعني يغيب يبقى رشير ورفاعه تمام كنا هقول الكلام ما انت شوف ده في حاجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا في امتي اقوام لا في امتي اقوام ده من الرسول خبر ان يكون صد. فوقع ما اخبر بيه. قال يا كنان في امتي اقوم يستحلونا. مش كاستحيلين ايه. عارف يستحيل اقول ايه? يا العارف انت تسمع الابان وعارف ما استحليتش. يا مانا باش تسمع الابان وعارف الابان حرار. المعصير. عارف معاني يستحيل لي عن ايه? يا لو كنا حلال. يقولك ميه حلال. ما العمال اعمل على شيك استميل. بنغني في حجو الرسول صدره العسان. ان هذا كل بيستحل يستحل من حد يستحلون اللي هو مين الزنا في دولت الزنا العرفي يقول لك هذا ليس زواج زنا هي عباره تقول لك عن نفسها غير الاباحه باء باء لا في يقول لك في نفس الشهوده اللي جت اثنين اصديقين ازوجي نفسك زوجتك كده خلاص احنا ايه لو معانا ورقه اهو بتاع عقد الزواج يا اخواننا خلاص يستحيلون الحرام من فرق الزنا والحليل استنى مين حاول حليل على مين في جهه لا قطويهه قطويهه حليل وجهد على ذكور ولا ذكورهم لو في لفظ ذكر من الصغير عارف عارف ولا جاء على المسيحة مش عادف عمره ولا يهلوا ليه خاتل ولا هنبسوا أحد داتا ليس ولا بكتا بس ما شي راجب أد كمور وممتين خلاص؟ استحلون الحر والحلي والخم ونار استحل من؟ الخم ما والمعازف المعازف معانا فين؟ والمعازف والمعازف معانا فين؟ هي ايه؟ برات الموسيقية خلاص؟ وننزلنا اقوام الى جنب علم يروحوا عليه بسالفه لهم ياتيهم رجل لحاجه يمر على رجل فقير متسول بلا صفحه حته عندي ابو هول منطقه حته جبليه قواعد ببدره وصويمر على الرجل يشوف العربيات ويشوف الاكومن يقول لهم يا عمي زي عيسى فيقول الله عز وجل لا ويمسك أخرين قرر وخنازلنا إلى يوم الكلام قرر وخنازلنا مين؟ قرر وخنازلنا إلى يوم الكلام هذا الزبع فين يا أخوة؟ أمّة رسول الله يسوّ الله عليه خلاص يبقى أن تقول أنت إيه؟ الحلعة وشرحة بعز بردين المسلمين تبدأ بهيه؟ يقول أن نبدأ إحنا بأسمان جامحسن للتدريب بسماء الله بس بعد التدريب ما كيشدوا الضربوا كلهم عليه يخش عليه انه يستهزئ بايات الله بعز وجل والاستهزاء كفر بالله تبارك استهزاء بايات الله الله كل وقص وقوب ايه? بس انا بيت عادة بتعمل معاصية بععدة اسماء الله وبععد من ايه? ايه? يعني لو سهزأت مياه ده ده كفر باله. يعني مسلا الانسان يقول لنا لما بيشرب بيشرب كم مرة? يقول باسم الله وصرب ثلاثة. قل واحد بيشرب الخمر وجاء باسم الله واحد بيشرب ثلاثة. الحمد لله. ده عكم ايه? استنسا. كافر. لأن السنزاء بمين؟ والآيات الله عجبه وإن سألتهم لا يقولون كنا نقوم ونعب كنا لله ورسولي كنت إستاذون لا قد كبرتم بعد الإيمان السنزاء بآيات الله عجبه راسعة؟ طيب في واحد يقول لك تقول ده المسخ اللي في الأمة ده فين يعرف المسخ؟ حصل في الأمة ما عصر فالمسخ هذا إيه؟ يقول وما يدريك لك معصية. ابدا. بيولا اعذنك ده اول من اعذنك. فطبعا تجي دي كل يانتانك لان المولا عزواني اخوة مريدك ان تكون عبدا من هذه هي ركنت. مش مش تجبر انت على بنا? يا اختنا ركنت. الواقع هذا الامر كل الناس اللي بتعدي عن هذا الامراء. وفي امر يقول وَمَنْ لَنْ يُنْسَخْ لِدُنْيَاهُ حَتْمًا سَيُنْسَخْ فِي قَرْبِهِ أسأل الله العقب والعقب وَإِنْ لَنْ يُنْسَخْ لِدُنْيَاهُ حَتْ مَنْ سَيُنْسَخْ أخذ المستحيل له الحارة والحريق والخرب والمعازف والقناعة هل يخوضنا سؤال هل الممسوخ يتناسر؟ هل الممسوخ يتناسر ولا لا؟ طبعاً في معانة ثلاث أحاديث في هذا المنزل. الحديث الأول في الصلاح مصر من حديث سعيد الخضرين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه أعرابين فقال يا رسول الله إنا في غائط مضبتين غائط اللي خلنا مكانا من يعني المكان اللي نحن فيه ده فيه الضباء عارف الضب الحياة كلا ليش فيه ماذا ليش فيه تمساح خلاص كيانا تقول رعا فقول كنا فيه بحاجه قائطي ما يعني ما كان ده بيقاضوا فيه ليه وفي الحواد ده خلاص وانه عامه طعام اهل فعامت اغلب اهل الناس اللي بياكلوا مين بياكلوا الضب يعني خلاص فريم وجوبهم النبي صلى الله عليه وسلم فعاونه فريم وجوب 3 حضره اللي المساله رسوم الصحابه كانوا أعجبهم أن يأتي الأعرابي فيسأل ما ليس الله رساله وما يقول أن العرابي سأل الرسول فالله قال لي فهو محسن كيف؟ سأل ليه؟ إنهم عزيز يسأل الرسول سؤال فهو ما يستخدمه منك أعلم من هذا ليه؟ من هذا العيد فالرجل كان يعني بالدراسة ثم نداه رسوله وصله في التالي سنة فقال يا الأعرابي إن الله لعنى حدث عسل المسر أو غضي على صد البني إسرائيل فمسخهم الدوار بل, يدب منها ولا بل الدوار بل يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلسوا آقوها ولا أدع عنها إن ربنا سبحانه وتعالى مسخ حي بني مسخهم دوار بل في الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري لعل هذا تعمل ضرب منها فلسوا آقوها ولا أنهى عنها شابت في, في الأرض خلاص وفلسه أكلها ولا إيه ولا أنها يعني. الأمر الحديث الثاني في, في الصحيحي حديث أبو ورير قال النجو صلى الله عليه فقدت أمة من بني إسرائيل فقدت يعني أمة من بني إسرائيل فقدت معرفة شرحت فيه هم كامل ولا يدرأينا بأين دائمت خلاص يعني بس انتم كده في الفار. كبير? صوبوا الكمة فقيت. من الغزل الفراء الى ليه? الى الفار. وبعدين يستشهد يومي. اذا وضع لها البعن الكبت لم تشرب. واذا وضع لها البعن الشاي. شاي بالت. يعني الفاره حطوط لبن الابن بيشربه. خلاص? حطوط لبن ايه? الشاي بيشرب. مش عرصيكم? ليه اقوى السير افتلاح من المورة الغرب تعالى قال كل الطعام كان حدا لمن إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على الصحيح المسند الحديث في مستدر اللي جاء آخر من إسرائيل فقال يا رسول الله أسألك أن أسألك إنا سألوك عن خمسة أمور يهد من النبي خمسة أمور فإن أجبتنا آمنا ليت واخذ علي عليه النساق تم أخذوا العقوب على أولاده وضعوا على وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه ألامت النبي تنام أيضا عيناه ولا ينام أنا جمعت حديثة النبي صلى الله خلاص وبعد كل أم صلى تقول الله يما بعده خلاص يعمل يستغرق في اليوم يصلي خاص برسول الله خصائص رسول الله أنه تنام عينه ولا نامه خلاص وقال فاخذنا كيف تؤلف المراه وكيف تذكر يعني أو جميلة أو جميلة. ماء ماء المراه تزداد اورجي او جيوز قال اتقي الماء اذا علم الرجل ما المراه ما المراه بما الرجل انثت والعلم على ما المراه سبب لا مشاهي سبب هذا معلمة خلاف كبير من هذا التفسير خلاف كبير من أيه خلاف التفسير لكن يودر هل هذا هذا لا أصحب هذا ولكن يجزل هذا بسوط الإيدة على ما ندري إيه؟ ما هي معه بس فيه هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوسر صل الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا فأخذنا عن الرعاة قالوا ملكوا من بلالكة الله معهم وفراهم من ناما يسجوروا السحابة حنسوا أمرهم ناما قال وما هذا الصوت؟ قالوا صوت الهوض تعوين الهوض صوت بيه السحاب فهذا سوء بيه, بيه, بيه. وزيل طبعا الشيعة قولت من الرعب هذا صوته مين صوته عليهم ما بقال برد البرق الرعب ايه صوت ايه والبرق ضوط فلما يشوف الرعد الله عليه السلام يا أمير رب العالمين هذا طيب فقال طبعا جاءوا بسروا عن الأخيرة. قالوا طبعا هذه ايه؟ يعني ان صدقتك في الحدث في الخامسة دي طبعا فنأخذوا لا فقرأ خذلنا ما حرم سخير على نفسه قال تاني اشتقي اشتقي عرق النسى فلم يجد شيء أن يؤلاء فحرم على نفسه لحكم الإبل وألبانه وحرمت عالمينها لحكم عالمي الإبل وألبانها لما يقولون أنه لا يقولون أنه لا يقولون الإبل ولا ألبانه فكذلك رسوله ما شامل فأرة لا تأكل لا تشرب اللامة الإبل فقط أن أظنها لأيب لهم من بني صيد موسيقى ثلاث فسابع من قالوا ما من رسولك إلا له صاحب يأتيه بخبر السماء ليس رسولك إلا له صاحب يعني, يعني ملك يأتيه بخبر السماء فقالوا أخبرنا من صاحبه بل فالذي ينزل على ذلك فقال جبريد قالوا جبريد الذي ينزل بالحرب وينزل بالخراب والدماء لو قلت لك أي لآمنا بك وصدقنا لات الجليل هذا عدو كنا من البلادك فنزل قول الله عز وجلنا كن من كان عدوة لإله وملادك من رسول وجبلية وملكالة كنا إن الله عدو للكافرين ورصبت وبشاهل نقمة إيه؟ في حدة جزيدي ليه؟ لابن ليه؟ لابن ليه؟ لابن فالرسول قول لا هذا ليه؟ كنها لأمة المسلم الحديث الثالث الصحيح مسلم من رواية أمة الحديث الأول في المسلم فين؟ صحيحي والثالث فين؟ المسخد قل النبي صلى الله عليه وسلم القرد والخنازين هل هي مما مسخ؟ سؤال واقع قل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فين الله عز وجل لم يهدق قوما أو يعدق قوما ويجعل لهم يجعل لهم, لهم نسلا وإن القرادة والخنازي كانوا قبل ذلك خذيل تنويه كانوا قبل ذلك وذلك أخواننا ورد عبدالعب الأعباس قال مسخهم الله خرد وخنازيه ثلاثا فيا لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يتنكهم ثم ماتوا الذي عليه آل وعين. المؤتبات لا ليس أمس تقضي أو تضم في الأمام إلى ألقائنا. أقول ولا أشغل ولا. ولا. لك لا. لا, لا طيب حديث الفأر والضبط. النبي صلى الله عليه وسلم في فيه قبل أن يوحى فيه تكلم فيه قبل أن يوحى إليه. كان فيه قبل اين؟ قبل أن يوحى إليه. إذن قاله في معروفين. ما عرض الشك لأدري لعن الله. ما جاثر فيه؟ في القادرة الجاثر أم؟ كان فيه إيه؟ كان فيه جزب للنبيل صلى الله عليه وآله إيه؟ والسلم دم. الحديثة المسعودة واضحة. قالت الحديثة قبل إيه؟ قبل أن صلى الله عليه وآله إيه. معنى تلك الأخوة؟ لازم نتكلم عن مبحث مبحث الحياة. مبحث مبحث الين؟ الحياة. ما حو ما الحو بالفعل و قرينا شوئ به نحن سنا بس حادث واحد ما بين تحرم اللحل و إن شاء الله بريدما يكون قادم أو نحن ممكن يكون مربعي القادم قال question و ليس ميشين ما يقل ضخف الحكود وبنرج możemy пов Chef sino مستعمل أقل بع么 قادم نأكل هذه النجوم معنا الآن وي سأكسام هذا هو مهم جداً. إن شاء الله ما تشتعروا مده. واحدة مثلاً يعمل أجير عند الرجل. فهذا الرجل لا يعطيه حق. فلكن أعيز أفضل حق بيه؟ بحيلة. هل يبز له ذلك أم لا؟ لا يبدو شيء ما خلق سألنا. إن محسن يكون ليه؟ تحكم من النفس. لكن من حيلة يقول أنه محرمة؟ محرمة المولى عز وجل الرسول ماذا طالب عن جربنا عبد قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة إن الله ورسوله حرم بيع الخنزين وبيع الميتة والأصنام فقال رجل يا رسول الله فما ترى من شحم الميتة فإنا ندهن بها الجنود والسطر ونستصبق به فقال قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم شؤومها خلاص. فجملوها ثم باعوها رأكهم فمناه. مش من اسرائيل? ما قلت اقول اردو اصلتش من السبت? حط الشبك يومين. يوم الجمه. نصبت السمك اليها? يوم السبك. السمك لوع في الشمكة? يوم السبك. يجي من حد يطلع. تقول لك انا صدت انا صدت يوم الحد. خلاص معيني والسمك رفع بيه? تعملت العيلة. هاي العام الشارع. وهذا اخوة نساء. خمس خمسين. واحد ما زلت سبعين ألف. وهو حسب من صوره بتاعتي واحد معاه رساله 70000 جوه حسب بيقول عندي بدايه رمضان لا رمضان فاكر بالشهر رمضان هو بيتجوز اربعه ومعاه 17 اي مسا لا مدخل المبلغ ال 6 انا بص هحكي لكم كل هنسكرها ب 5000 جنيه في المساحه دي رمضان واخد مسافه عشان خلصها مرار انا طلعت عيني ها يصرفوه طب انا يعني ليه بيعمل كده ليه يا رب ازاي اتحال اتحال على الشر واحد عارف ان امراه والله ثلاثه مسجل هو يقول لك احنا ايه ما روك انجوزت يومين على الغطرين بإلها الكلاه. هل انت بزوج هلت لكلاه؟ لا انت زريت. لو بزوجها اصبحت حالة البورد زي. يبقى التالي بيسني بيها قد ايه؟ شاركوا بالايه؟ انت بتحقيق على مين؟ وزيك احنا قلنا قلنا الكهلة دي. لو انت بتعتقد ان ربنا ما اعرفش بيتك ايه؟ يبقى دي انا خبرت بالله لبقى. لو انت عملت المعصيات الى متباشرة تمعلكم انت ده؟ لكن تتحايل على الشر انت بتغيب فكينا عارف اني ربنا ما بيشيكك ان المور عجيني اسمه اطلع عليك وانت رأى جابت وانت بتفعلها وانت اخونا بعمق علينا انت صعب جدا وزي كنا ايه كنا درسل خط الجمعة يقولون طبعا في مضحق بغ الشريعة خلاص الراسول قد اني بني سرد يالك سرد سرد يعني بيالك عاليس بالصريحات وان لما نبي خالفاه نبي صحيح جدا. طب وما عدد الكرابين يا مسخاهم القلطة ليه؟ العيب والخلل في الحاكم ولا المحكم به ولا المحكمين. وواحد من تلاتة لازم يخلقوا معهم التلات. الخلل في الحاكم ده حكام مؤنبياء ده سوسوهم الأمرياء. طب بيقول اللي موت ايه؟ بمسيوم قربيه آخر. إيما الخلل مين؟ ليس بالحالة. طف المحكم به شريعة نبيلاهوسى. ما. ما. عد الله. يبقى الخالف مين? محكمه. عد المحكمية. ويقولنا الشريعة مطبقة في اللي كن بيعملوا ايه? بيتحيروا على الشريف. استادوشهم السنش بيستعملوا استادوه دين؟ بحيلة بب. طب ما تدعوش الى شو حوم يجمعوها. بروح ايه? شو حوم الان احبيروه وروح وبيعين. لزلك ونزل عليه فور الشرق تبارك <تصفيق> التعالي له المصف وضعته من كل وفيه المدينة مش في الضبخ للشريعة في أمة خلاص ماذا لا يحدث؟ إسان تحايل على الشرق كما تفعله الإسرائي إسطرة التحايل النساء والله العفو بيه والعافية خلاص كذلك يقول عزيني ذكر أنبياء تتمنتصم من نبيه في صوت وبعد ما انتهت الكلام عنهم هؤلاء الذين جاءنا لهم الكتاب والحكم والنبوه يقف بها هؤلاء فبذلنا بها قوم ليس بها بكافي جاتلنا هذا النار لهداهم مختلف كل اس فرد قوم عليه اجرى الدعوه دي مش عايزين منصب احنا عايزين يعني وبعدين ولا اسالكم عليه ايه عليه الى ان تطيب نفوس الناس. الى ان تطيب نفوس الناس. اقول لك وحبت الناس. هل رأس? اه. انا الله عليه وسلم. الله يخبر بكرة بزنية تولي بقعة العرص. معنا درسين. كرس. دار وصول السنة. الامام مال السنة. ابي عبد الله عبدالله رحمة الله تعالى. صلى الله عليه العظيم. اللهم اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه مستقره ومحفوظه العزيزه بعز الاسلام برحمتك يا رحمان اللهم اجعل مصر واهلها في ضمانك وامانك وحسابك اللهم من, من كل سوء ومقومه فتنه ومحفظ بلادنا من كل سوء ومقومه فتنه من كل سوء ومقومه فتنه رب مولى الامور الاخيار ولا تسلط علينا ولا ولا من دوننا من ذا يقهر الرحمن اللهم اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين اللهم ارحم امواتنا وجميع الصالحات